بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعة وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما